Book 2 пес. Хм се Оабаун. Хам сета уаун Та аргументош дичка њ Иу аллилу Шен pse nuk vini Limaza lm taato Limaza lm taato Moti është kaq i keq Ël djov sejun lilghaya Ël djov sej jatan Nuk vi sepse Moti أشتا شما لن آتي لأن الجو جدا لن آتي لأن الجو سيء جدا بسا نوك فيان لماذا لن, لماذا لن أي هو غير مدعو هو غير مدعو اي نوك فيان س لن ياتي لانه غير مدعو لن غير مدعو لن لا ن لماذا لم تتي لماذا لم تأتي أ نكم ق ليس لدي وقت ليس لدي وقت نك في سبسا نكم ق لن آتي لأنه ليس لدي وقت لن آتي لأنه ليس لدي وقت بس نكري لماذا لا تبقى هنا لماذا لم تبقى أنا دوهد تبني أقوم لأن لا بد لي أن أعمل لأنني لا بد أن أعمل نكرى سبس ما دوت أقوم لن أمكث هنا لأنه يجب أن أعمل لن أمكث لأنه يجب أن أعمل Se, pojekni tani. Limaza antum zahebun mubakkiran? Limaza antum zahebun mubakkiran? Un jam e ladhur. Ana mut'ab. Ana mut'ab. Poškoj sepse jam e ladhur. سأذهب لأنني متعب سأذهب لأنني تعبان متعب <تصفيق> لماذا أنتم ذاهبون أصلا؟ لماذا أنتم مسافرين؟ أشت فون تشم لقد فات وقت الذهاب Po shkoj sepse është vënën. Ana dhahibun li ennel waktë qëtë të akhera fejlen. Ana arhalu li ennel waktë qëtë të akheran fejlen. Për të pare libri dhe tekstet, vizitoni wwwb -o, o k du pik de e